سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك للسرى فذكر النفات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يسلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا